لا تَرْقُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَاءَ لَهُمْ حَصِيدًا خامدين.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 وَلَكُ وَعْلُ مَِّا تَصِفُون وَلَهُ مَ فيِي السمواتِ وَالأَرض وَمنَنْ عدَجُ لَا يَسْتَكبرِونَ عَن عبادتِهِ وَلَا يَستَعسِرون يسَبّحونَ الليلى وَنهَا رَ لَا يَفْطرون أَمِ التَّقَذون آالِهَةَم مِنَ الأرضِجُم شِرُون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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رَآكَ الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل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 بَلْ تَأْتيهِمْ بِغَتَاتٍ فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ مَن لَا يَسْحَبُونَ بَلِ الْمَتَاعُ ف قَونَ عَلَيْهِمُ العمرُ أَفَلَا يَرَونَ أنا نَأتِ الْ الأرْغَنَ قُصهَا مِنْ الأأَوْقرَافهَا أَفَهُمغَالِب كُلْإِمَا ذِركُ بالِالْوح وَلَا يَسْمَ الصّم مُُّعَ إِذَ ماَا ي ذَرُون وَلَإَِّ السَّم نَفْحَةُم مِنْ عَذاابِ رَبِّكَ لَا يَقولُ ييا وَإلَد إ كُن ظَالِمِين وَنَضَعُ الْ المَوازين الْ القِصْطن يَوْمِ القِيياامَةِ فَلاَا تُظْلَمُ نَفْ شَيْئاء وَإِنْ كانَانَ مِثقالَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَ أَتَيْنَا بِهاب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 قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون قالوا من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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلهوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ونجيناه أنوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه آله من الكرب العظيم ولصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا يا وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُ مَا الطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وَمِنَ الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى رَبَّهُ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا مَا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين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 وَظَنُّوا إِذْهَبَ إذ مُغَاضِبًا فَظَنُّوا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ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 وَكَانوا لَنا خشعين والتِ أَحْسنَتْفَر جنج فَنَ فَخْنَا فيِي جَالِروحنَا وَجَعلنانج وَبِجَ آتَ للعَمين إِ هذج أََُّ تُكُم أَُّ تَ وَاحِدَةَ وَأَنا ربكم وَتَقَطَّع أَمْرَهُون بَيْنَهُم كلُلّ إلَن رَجِعُون فَمَي عمل مِن الصَّالحاتِ وَهُو مُؤمنِنُ فَلاَا كُفْرَانَ لِلسَعنج وَإِن لَهُ كَاتِبُون وَحرَامٌ علىى قَرِيَةٍ أَلَكْنهَا أََّهُم لَا يرجعون إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فِي غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثبا عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين